طيب صحيح الضريب طيب ممتد الله دفع جميع الله الشيخ الله أبا عبداليد وحي الله شيخنا الحبيب عبدالعليب هذا كيف الله, الله, الله شيخنا الحبيب دكتور الضريب ولكن لنشاهد الفضلاء يعني يصدرون نوع من تحمل من من الاكابر من عن الاصرار اليوم ان شاء الله كما آه. آه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا العالمين. فيه من السماوات ومن الارض ومن رب العالمين. ومن لله شاء ربنا من شيء رب حق الله لله رب العالمين. الحمد لله رب لما منعته ولا الجزء منك جد فاركت ربي وساليت لأص تناً عليك على نفسك إنك على محمد وعلى آل محمد كما على وعلى إنك حميد مجيد إنما غارب على محمد وعلى محمد كما غارب على Ibrahim وعلى آل Ibrahim إنك حميد مجيد أما لعلك منذ العلمة ابن الدمدوري رحمه الله المسمى في البحر المبهى من معاني سنة لذي شرحة إني نظمة سلة المناورة لأخباري المالكي رحمه الله سبحانه وتعالى في فن المنطق وكانت تتقدم بها الكلام في الدرس السابق عن الكلام عن القضايا وأحكامها وقتهونا من الكلام عن القضية الحملية وهي الخرش عند المحام والمعنويين هو الخضياء وهو ما احتمل السوق او التجربة ذاته لتتلمنا ان المطلع فيها يسمى موضوعا والخبر يسمى محمولا وكذلك الفاعل يسمى موضوعا والفاعل يسمى محمولا ولتتلمنا عن بعض انواع الخضايا انها تنفهم اربعة انواعا قلقة شخصية وهي ما كان موضوعها ذاتية تقاين زيت شجاع وهي قلقة وهي ما كان موضوعها مجرم عن السور تقاين السماء الصافية وهي كان سورها كلية تقاين كل الإنسان الحيوان وهي ما كان سور وفذي تقاين بعض الحيوان الإنسان وقلنا أن في الأصلاف الأربعة فنجلة وسالبة فتكون أقسام القضايا الحمدية ثمانية كما قال الله الحمد لله وفيها نجلة أو سالبة الى رينا إلى الثمان آلة وفي الأصلاف العزيزي المرة السبقة اليوم إن شاء الناع الثاني من القضايا جميع القضايا فش قال ال... قال أخضري. رحمه الله تعالى ما أجبت نحن وقصنا قبل ذلك الله تعالى و على الثالثه اي قد الحكم فانها شرطيه ومقدم ان لم الى شرطيه متصلة ومثلها شرطيه منفصله اذ ما مقدم المتاريخ ان ذا غير ذات ما اوجد بين الجزئين ذات الاتصال بين ما اوجد التنافر بينهما اقسامها ثلاثه فالثالث لما مانع جمعين او خرين او جمع وهو الحقيقي الاساس فعلمة وان على التعليم الى فترق فاذن لها شرطية وتنقتم اي مغم لا من اما ما اوجبت تمام الجزئين وذات ما اقسامها ثلاثة نانع جمع او قلوب او جمع مبهى الحقيقي لأقصف علم هذه هي الحصة التي يتناولها بسلام هذا ابن حجر اقول كان مدئول أحدى مدئولي احدى الزمدئولي الناديه يقول لما تكلم على الطبيعة اخذ لما اخذ يتكلم عن الشرطيه لوحدنا القران قضيه حمليه وقضيه شرطيه وعرفنا الحمليه باي عقباتنا قال ذات الموت الاولى جزء من الثانيه يعني القضيه الحمليه جزء من الشرطيه يعني مثلا لما نقول ان كان الطبيب الغير سمعانا من هذا المثال هذا مثال على طبعا هذه يعني هذا ما الشرط و في الشرط ماذا في الشوط إذا كان عن, عن الشرطية وأن كل من الثانية يعني كل قبائل ثانية هي في من النبي من الثاني كنث القضيتين قضية حملية لما اجتمعتها عن طريق النار بقضة النار بقضية الشرط سميت في قضية شرطية. إذن الشرطية إذا الشرطية تنفت إلى قضية حملية قضيتين من الحملية قلت يا بني الغريب لا قصرنا ان بني غريب يقول هذا الغلط يعني كان من امام واصطلاح منطقي تحت فهذه كلمه يعني تلك الكلمه منها هي المناطق هذا اتشاورس انا لا يفسرون الكلام الا اسمها في, في المناطق وفي السنوانات المالجوعات ومحمولات ومقدمات وثانيات يعني اداة اشتكامة مثل ماذا؟ او ما؟ او ايها وكل نظرة اداة عادش من كل يوم بل ماني احضر دولا دي كانت اداة النابط بس محطة النابطية من من المنظر على ان يسلح لا منطقة سحرية لا في المنطقة الثانية. ولن على على الشرقية لأن الاولى جزء من الثانية. على الشكل والوسط على الجزء على وعرفنا بالقلمين وان على التعليق الناس من هذا وان على التعليق الناس كده هي الناس المصير من القضايا الشرطية من المتعلقه المتعليقة برحوط وذلك هذا؟ عند او حمايه شرط او حمايه شرط هي كل ادوات الشرط اسمها مناطقها كل ادوات الشرط اسمها مناطقها تسمى عند المناطقها ادوات شرط او مناطقها بشرط هذه طبيعه شرطيه السين نمل وعينين شرط اذا كل المقابله الشرقيه التي تهدم في علميه اللغه العربيه بها المقابله الشرقيه ان محرف ومن وما ومهنه وعلي وعلي وعلي وعلي وعلي وعلي وعلي وعلي اننا وجه الله هذه الجمله المناطق جمله, جملة الشرقيه في الروابط في النوع الاول من الروابط اداه النوع الثاني سموه ادات عناء نفس الشيء منامه. جديد يعني مثلا هل مثل ده لما نيجي نعرف هل لا تقول اسم تفاعل نقول حرف اتصاله مبني على السكون نفسك مبتدا مفيش حد يقول لك انا اتفاعل ولا مش اراضي دي ذات ليها ده شرط لا عايز تقول واخد شرط صح ده بقى لما ده قال ايه فعل ايه ومجد يعني ما قلت دخل بالقوله ليس يسمى ليس هنا بي استثناء لا يمكن اي استثناء لا يمكن اي استثناء لان اقول ذا فلا لا يقوم بالحمدان لا يكون من الاولى عند المرافوة لكنه نوع ايه من عند حرف واثناء اللي غير وغيره وصيعه وصري بقى عام لا يكون في الاخر انا كلها اسماء معاده ال حرف بس الدنيا ولا وصلت لا يفعل الوضع الكلام هذا الشرط و ايه هي الرحلة اما لما نقول ان عنه اما شفع او نفعل و لكنها منفصلة كان الوضع الكلام اذا كانت ثلاث شرط تسموها القررية متصله مستقلة لأنه لانها الشرطية تجمع من الاثنين لكن اما هذين تفرق لان لن يجلس اي القرية لما تقول العدد ان زوج او وفرق او ان شعر او متر. ان هذه تفرق لا يجب ان العدد يكون شرق على وفرق في وقت ورحت يصبح عندها هذا دولة خطورة عن الهاتف شرط شرطية شرطية سهل لو يعني عرف القضيه الشخصيه من لأن لان على تعليقي صحيح طبعا هنا يا تلميذ منقول لأن على التعليق ان سنقول ان ذلك ان ذلك من ذلك وطرق طبعا هذا الحديث نقول حبيبي كثير يتكلم علي الحديث الايه انت دي واحده ان نبدا كتب نقول وقال الحديثه ولا الطريق ولا الحديث نعم الاشهر الاشهر انما ما اصلا الفجر انما ما على أنه وبعض المحشين يقول ايضا يجوز فينا النصب على اعتبار فعل محدود تقديره اكمل الاقراء قالت وصلنا عبد النيات الحديثه يعني اقرا الحديثه اكمل الحديثه يجوز فيها هذا المكان من قبل الظهر لا لا يجيز لأنه نزع بالخاطب مقيف مش هتقول لأي لا أكثر هتقول الحديث هذا من تنع. لكن اليوروث يقال انه يحف حط الجار لأنه يحف حط الجار يجب النقص لأنه يجب عن خاطب واجهد مصدنا بعثا تقول لك دخلت الثالثة اقول دخلت لا هيك المغطر اللي أصبح <ضم> <يقول> مصريقة مصريقة <الضم> <مزار> على نظر قطر بقيس بداية ابنشان في المغنى وعظ ونشن على من قال مثلا ان لغه لغه هذا اكثر المعلمين يقولون اعراض لغه منشورة من ذلك قال الورية ضغط للنجوم منها يعني قطر بقيس ان أنا القصد غير مقص يعني سناع ولا غير معطينات شكله من شان جعله غير حاد أشوفه غير يعني بحاجة من هذا أنا القصد غير مقص سناع القصد يعني ويعني يعني البيت بإمكانه مؤخر المصرور يجيني لتعلي نحضر السفر من الوطرة المحرم ويعني تكسيرية تكسيري ورغم حصل مطيئة الجنة فطر اي ويعني ان اي يتكسير المسردات ويعني لتكسير التراكيب يعني مدتول الاسد اي كما يستجنجل اي المرآن. كانت حال أسرمه وأكبر يعني تقول يعني المتفصر أكبر من تفسير المتربات ويعني تفسير الموكبات ومجنوهما تجريز كبير احيانا تجريز معاكم يقولون البرغام يعني أكبر تبقى تجريز أصل أي المتربات ليعني كما يصل لأي المفردات من الأعراض يعني في هو على يعني ليه إن المركب يعني ليش بأي لكن يقولون لنفسه كما في التراتيب ما السبب يعني أن القابلة الشرطية ما تركبت هي التي تركبت من جزئين بفصل الآن تعليق القرية الشرطية لا تركبت من جزئين ويرض احدهما بالاخر باداة شرط او عناد ايه؟ هو هو بتاع الشيء لا تركبت من جزئين ويرض احدهما بالاخر باداة شرط او عناد جهود التمرين عليه ومقارنتها بمن مهما ومتى وأيانًا وإنما وأين إنما وما كل الكلام ده أريد إذا ما إثم أو صحيح نشك قرأت ده شكل قوي علاج هي كلمه بعده فهو لذلك تتكون من جزئين قلنا من, عناد من في بعده واما فيذا لا تمنون منا او تجون بياتمنون منن بيجو ده قضيه حمل ده وتجون بيذا قضيه ثانيه و صار كذا يظهر انانيه قلنا صارت قضيه بشكل عام اقصار او هناد قضيه شرطيه وراء الشمس يقول لما نظرته الجزئين جزء من احاديثنا الذي شرط موعانات تقلل كانت الشمس موجود إن كان الشمس طالعه عدم موجود دي ان كانت الشمس راكه النور موجود إن كانت الشمس ما نول القبيهة ان كان في شمك تناعة فالنهاري مالذي هل القبيهة تركيه طيب مان رابط اي مان رابط اين نولي شرط ان عياد مكتسبة كما يأتي تقولي شرط صحيح شرط طيب نتكلم بالقبيهة اين القبيهة الأولى الشمس طبيعة ما نوليك القبيهة كان عيني بتقول مكانها لايك او ميل من اول حميه نهايه مرتبه الضغط فما رايك اقول حميه شخصيه كويس الشمس التالي. يا عبد الشرطية هنا يا شيخ ما فيه شرطية انا بتكلم عن الشرط ونكذب الحملية الحملية الولى هي الشمس طلعه ما فيه شرطية الشمس طلعه ليه جملة والنهار الموجود ليه طبيعا هي حملية ومنجبة محمد خلاقه هنا هل هي الملع الشخصية قيلا للعلماء زمن سيادين الان الضرب والدور المحشي الاول الشيخ الوغدين بياره ان هي شخصية ويرى الشيخ نقول قلت انها انها مضمنة المضمنة يمكن ان هي يكون مرضوعة ايه كل ما لابتني المضمنة ولا كل ما لابتني المضمنة يكون مرضوعة كل ما ايه جذري موضوعها جذري دي نشاصية زي بممشتهنة لكن السماء صافيه دي مهنة ليه؟ ومن هو السماء كل زي بمشتهنة صحي كده؟ فمش الشرس كل والنزوز الموضوع هنا في الشمس ما هو لم المشكلة في في، العرب لا تعرف شو لا نعرف الشمس واحدة لدرجه يجب قالوا عن الشمسين نطرا قالوا هذا ملحب بمثنة لا يثنى بمثنة لأن الشمس واحدة طبعا اكتشف مارجلة الناس الشمس جمعوها نجارب أصلا اذا من الثواب في هذه لان عنها اختار فيها الشمس سعطاع عنها ايه ولا شخصية شخصية لان الشمس واحدة شمس واحدة تمام لا يتبني في فيها ولا يتبني هي اللعنة من عند الزيني الشمس المعنود بها واحد وعيد تريد من من, من صراء الشمس انها شخصية مجهد هذا الثانيه لا المقصود بره لا يتعدل المقصود ان لا ينعدل وجه الشف فاعلا الشرطية العربي بدون مصرد مانو عني التطبيق نعم شاء نعم هذا هو هذا الحال قالت فالاولى تسمى شرطيه متصله بالنهايه بعد شرط الاولى تسمى شرطيه متصله والثانيه تسمى شرطيه منفصله واول كل منهما يسمى مقدما والثاني يسمى ثانيا وهنا لو أسمعين يدين لطور المقدرية محميلة موضورة محميلة أما الهزآني ثلاث طلاح آخر مسمى المقدمة الوكالية يضبط كان في الشمس طالعة فالنهاية ما يجيز أين المقدم أين المقدمة في تلك المقدرية الشمس تعدع لا الشمس تعدع لا وغض الوضع عن الله وغض الوضع كلام الجمل الشمس هم لا يكون فيها لان ليس كناف عربي لذا كلام الشمس لا يسمونه القردة فين الثاني المعال موجود كله المعال موجود تقدم ذا في الشرس طبعا جان جان باعتبار الاخر الى موضوع المحليه يعني القضيه حمله يعني القضيه ايه حمله اول من مركز ده نفسه قضيه الشمس بتاعنا دي قضيه قضية قضيه هي نفسها بتتكون من جزئين الجزء الاول بيكون مذوب والجزء الثاني بيكون محلول خلاص تمام هذا المركبات الماضي لذلك بعض الناس مش الموضوع المحلول فالشمس والقمر لا أدرجت بعلم الطو لا أدرجت تلاجوج الطو فما شتى القمر صلى الله بالقمر يعني أنه جبت الشمس أن يطلع آخر لا, أن, الجزء عن لا أن يكون النهار ضعيفاً والشمس أن يكون النهار والشمس عكس وتقول الشمس موجودة النهار ضعيف. طريعا ومسوية متفلة فقط عبر عنه الماضي بقربيه ان الميام ذات الانتصالي ما اجرت تلازم جزئي ما اجرت ايه تلازم ذات ما اجرت تناصر العسكة من الشطيرة متفلة ما اجرت يعني احكي ان فعل الشرط يترطب عليه يعني على المقدم التاني ينتقدم على على من ما يعلم سؤال فمن يعمل للقارب ذاته خير يهبطه فالشقيقه المتصله ما انجبت تلازم يكون احدهما لازما للاخر كان يزال متقدم قرره احدهما لازما للاخر احدهما ان يعني التالي فقط هذا الاحد يجب ان يكونها ولا ولا يكون المتقدم وهي اقترد المتقدم من المتقدم كما قال الكثير في الشخصين ومتعصب في المسؤولة في القبار يعني التناضي هو ما هو الحلال خلاص حلال خلاص الشيء هذا لا الحلال هو بس جاي كت على بعض احكي عن كل الحين يعني, يعني, يعني, يعني في نفس هذا كلام عن يعني عن المواد اللي تباع، لما اقولك تعيش في قرية محترم الصدق من يأتيه عن عن صدق يقول الواحد واسم الوضعين بقرية حمد الله العقل انتنى بالعقل المطلق كيف تقول هذه بقلب الفرق و سفر الكبير وليسا تطع قطعا من حيث يقول جملة قلبه محور تقلل سفر الكبير وليس شماعه من الصردان في عاشية العالم لما قال كان رسول الله مبنى قال المسال الصحيح فيه مثلا تنازم تنازم ليس المقصود تنازم طبيعية كتنازم النهار مع الشمس لا مقصود تنازم الطبيعي هذا كل من أوله إلى عندما صوته صحيحة نصدقنا صوته نصدقنا صوته نتيجة وهذا الحد الوسط دونه إذا ما طرد جاتك وإذا فلاش نصدق صحيح ثلاث في النتيجة أوليين من حيث ده ده مش موجود في من انت مستوى مستوى مستوى مائدة القبيلة صحيحة عن قتلة لها بان نتقرد المطلوب الشرط من يجونه للنقاش من يجونه للنقاش طيب بعد ذلك ها يكون هناك ثانية دولة شرطية الان يجونه فيها هو مغة هذا المشكل هذا قال والشقيق المتصلة في النوع الثاني ما أرجعت أن على التراسل بينهما ذا يوم يعني بينهما جاءت هي جلّة لحالنا وش؟ لحالنا وش؟ في الشارع الماضي في شارع ولا ناس يبغون هذا الدرس ولا فإذا قلقتهم بسق وقت ليس قلقتهم بشين جلائك عاد تناصر بينهم عندهم من قدمتهم فإذا الزنجية المتالي على من عرض المتالج من المسل فالزنجية المتالي لتقضي من فرق يعني هذا في جميع ثلاثه الخيارات من, من, من اليد اما منطلقا ف تنقطع في في مانع مانعة الخرور والتنجزة مانعة بجمع وخرور معنى لا بتقصير اذا قدرش اوضيها منفصلة اشتما اياه ما بتقصيرها كاته فانقصد الى مانعة بجمع ومانعة خرور جمع بجمع وخرور معنى كميك كميك اللهم يقول وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي وإن جلبت القلوب نوع الضرب عليها بالجامعة نعملاها تمنع الجمع بين المقدم والتالي تمنع فقط بالجامعة بينهم لكن يجوز أن يخلر من هنا كيف؟ الجسم اما رب يعدني وإما أشوأني. بعض الأبياض من كان صعب أسوابها ولا فالجسم هو أبياض وإن فإن الجمع غير من قرار بس من ثاني لا يكون قبل ورأسه في أسواب القدرية منعت الصفة النفس المئة لكن هل تمنع من الخلوع بدون فيه سيه يوم أحمس ثم هذا أعضاء الأسوأ هذا يمنع يمنع, يمنع الاجتماع لكن هل يمنع الخلوع لا يمنع الخلوع المهمة لا يمنع الكلمه ما أن يكون ذلك، وذلك الفرق لأن الضد والنقير بحيطة المعضب هم الصلاحان الضد والنقير لا فرطة الضد ما لا يجد ان يجتمع مع ضده وإنجاز ما لا يجوز ان يجتمع مع ذب، وإن ان أن يخرج المحل منهما. من حله؟ من نعه الجمع، أو تنعه الجمع بين الضدين بينه. ينتفخ من ألد. واضح. لكن لما تقول، إذا من نعه الجمع بين علة، لا تنبذ بينه. بينه ويستطيع ان الثوب احمر الثوب ابيض ولا هذا هذا جانب المقيض اللي هو في لكن قلنا أكبر ليس ابيض ولا اسود صح صح في ما فضليه صحيحه قد يكون المزامخار اما النقيض فهو لا يجوز ان يجتمع مع نطيده ولا ان يخلو منهما المحل لا يجوز ان يجتمع مع نطيده ولا يخلو منهما المحن فقررنا مثلا المسان موجود dynamics فقولنا ان الانسان الولي وليس موجودا هذا مستحيل ولم يجرئ بين المطلق وقضيه الإنسان لا وجود ولا ليس موجودا لا وجود لانه رفض من المطلق ويرتفع هنا محال ان, أن المطلق لا يستعان اليا عن حد المات فمن قول اشاعه الله لا باقي العالم ولا خالق ما ذهب من عالم مولا فريد لذلك كرب من مصيد هو وليس بالضروري يجوز يهرب عن المحل بدون استديره كطيران الجدار الى اعلى ولا لأن لان الذئول والسرول لا واقفه منهما كونا مقيدان وليس بالضر خلاص هذه القاليه الذي يقول باث ولا دخل لجديد العدل قال ولكن العظم وهو مشكلة لا الحجر ليس محلّا من نفسه بذلك وهو الشرق اتمنى قلنا نفسه لان رمض الحجر ليس حلّا ولا نايدا ما قلنا نفسه اذا هناك فرق بين الضغط والنقيم الجمع دم يحال مستحيل عقلك وكذلك الجمع دم اللطيفين يرفعهما مستحيل اما رفض الضدين فجاه ورفض الضدين يفرز لان هناك قائد يمين والموجود هو اللطيف واضح بعض المناطق عن ذلك عن النقيض بالضد حقيقي مستحيل المشكلة، لكن المقصود لا يعبد إيران، ولا لا يجتمعان ولا يمتيعان. ماذا؟ ما بيقول؟ أن إيران لا يمتيعان ولا يجتمعان. أم الدول الحقيقية لا يجتمعان ولا يمتيعان. يقولون قوي ولا إيران تستطيع ولا لا تستطيع واحدة ترى مناعة، لا تدعي يعني اخلو اه ماذا؟ لان هذه تكتب كره من خلصين جامعة دينا والدباية المطلوبين هذا لا الضباية ليه؟ لان تكون مانعت يجوز الخروج. فالنصيبون بهم النقضين ان يخذوا المحل من النقضين لأنه مستحيل النقضان لا يجتمعان ولا يفتعان كما القضان فلا يجتمعان وقضوا فتعان المنصيب بالنطابة طارع من المناطقة هو الشيء ولا فيه موجود لا موجود. وعلى بقس ما لا ولا ما وفي الكلام في لا يجتمع نعم نكو قد يرتكع هو المحل ما اللي قم بيش بيهل يعني بيهو دي ولا من القسمة من البرداء من البرداء عن البرداء لي ومن نجال يجوه ويجب اتفعرنا عن المحل نتقول بلداء ويسألون ليس نجد نجد من ايه صوتو آل نصب أورنج تنين انواع الخضائر انواع الخضائر الشنقية المنفصلة المذيذة الى الجمع. أنت على الجمعة والجمع و بجمع وهي ما دلت على عدد صحه في الاجتماع كذا تدلعه الصراع مع المكاني و هي ثلاثة أقسام بجمع على من المقدم سلا مسرد حل وحده الماشي، لما ما نعده جم، طبعا الجسم طينا وبياره بين الضراد والسراد من ثاني أول وثني ثني، وثني ثني، وثني مثلا يجعلني احمر مثلني مثلا هل احمر مثلا <تصفيق> ما احمر مثلا احمر مثلا احمر صفاة المشبهة مليئ اسم سائل ومليئ كانت تعمل في كل قصرة في العلم النحان تعمل فعلا ناضيا وامرا وتعمل مصدر كان. كان دم يعمل عمل بماني جاهلا بالأمر لا يحفيك من الضوء شرعا كونه تأميرا كون مصدر مصدر ثلاثا ويسر معانا مضاقه ده اصلها اسم كانت كانت كان مصدر يعمل عمل كان يبقى كوزين الأحمر أحمر لا خرر كامل خرر كامل شديده خرر كامل في المطبع العامل عملاء ثمين من كوزين مثلا Because we have a lot of methods. Methods? Now, we have a اشتريتها مقوله به مقصود بك ان في البحث المقصود مثلا لا لا لا لا لا لا لا لنوع الثاني هو الذي يمنع انيه يمنع الخروم لكن يجرد الاجتماع يقول ونانعة خروم وهي مازلت على لا يجب ان يخلو من المقدة التالي لكن يجوز الاجتماع يقول على وإن جواد الاجتماع وإن جواد الاجتماع فقول لنا زيهم في البحش وإما ألا يقدر زيهم إما في البحش هو البحش لحزينه وإما ألا يقدر والتأكيد أن يحلوا من اقترفينه كي. ممكن يجتمع ممكن يكون في البحر ولا يقرأ وارد جدا قد يجتمع في حصيه يكون في البحر ولا يقرأ لكن هل ممكن يأكل من الطاطير ولي لا يكون في البحر يومت في حصيه ولا يقرأ إذا كان هو ليس في البحر فكيف لا يقرأ وارد على ولا نجيله على اليوم ولا يقرق يكون العكب في مركب ولا يقرق ألا نعم تقدمت لما عن طاطب ينبضي المقصيد وينبضي المقصيد وينبضي المقصيد يجوزي رحمه هناك ويانا يجوزي فلا عمر الإلهات ولا اجتماع. ثلاث طن دي لا نور سلاح ما كانش يحمل سلاح يعني خلاص حقيقته ادنى وجود من كل شيء بيقول جاءت كل بعض المناطق ان في التضرر على الشمسيه الجنوبيه النهارده عن النطير من الدرس الحقيقي بعض المردسة للترمينا بقيمة الدرس الحقيقي لا يجتمع ونالبقى بأ الوز الحقيقي من الدرس الحقيقي من الدرس والنصيب للبعض لأمر البحث يعني زيزن زيزن في البحث لأن ألا يرى خلاص يوسف يشهد لك لا ترقاي ان تقول في البحر ولا يرى هل يمكن هذه الخلود منها غير ترقاي لا يغرق ده في المستفيد على راغنه لا فيحصل ما وما يخليه الثاني وهو مانعه الخلود من ان بلغ انثناء لا لكن الحقيقه يعني ذكر التاريخ انه هذا المثال اتى في مثلا يعني ان شرق المنطقه يقدر يشمل مصطفرات ومتوسطات وبعض الدوله هو نفس المثال هو البحر مش ممكن يكون يعني ولا في, في, في, في, في, في انا <تصفيق> <سطاك> <تصفيق> <تسطح> انت السيد هو التداني بالشريعة بالدين، والله، وما بين عنيب ومسألة ولا ولا قبول في الحقيقة ما صار لي السليم، بدي قطع الشريف، بقتلا ولا بقتلا الدنيا، بقتلا الشريف ما كان الشريف السليم مباحين، لما لجأني وطلوا لي اشتغلوا في الممتل، وقلت إن أكثر من ترى في هذا الاجتهاد نشه يتجل معضوه الحاج بقتل يمكن يعني الحاج بقتل ايه يفكر كذا كذا وكان للمشته المطلع فيه ما قرأ للمرأسه وانه كذا شكرا ما اخذ ياب يش من ذلك الحد ما كمع ان يوم مشهيرين كثيرين للمرأسه كلهم محشي يكون من قرأ كذا وكذا من قرأ الحاشية مش عارف ايه فهو المشته المطلع يكون ما قرأ والشكل ده ذلك ثالث الانفيه اللي هي لا لا تتغير الا يعني في اشياء يعني ونضركم على مثال ثاني لا في مثال انخذ ذكروا من نوره هكذا السلطة اما غيره ايض وانما غيره اصوض كيه هذا ايضا واحد من واحد من على كل من الله بس بس ساعت. ساعت. ساعت. ساعت. ساعت. ساعت. شارح أنا في على هو شيء ثالث شيء إبراهيم هو بس ما شيء تمام؟ بس ما هو شيء؟ طارق البيعية من جديد مبيل الله يفادي يديه قولك وعلمة المعكومة لا يقول مش هذا ما هذا الثاني الغير الأبيض الغير هذا ايضا من الأهم السلطة المبيل الثاني على مانعه السلوك ثم يستحيل ان يخلو من الطرفين فانه يقول يبوزن يقول غير ابيض وغير اشهر نسمه او غير اسود يبوزن ابيض اسود معايا خلاص كلمتين كنت في المنطقه بتحطه في جروز غير ابيض وغير اسود وغير ابيض يبني فيها الالوان وفيها اسود ميزاちは أصبحت They didn't their own and their brain was able to wake up إذا هو أصبحت انonianSON إذا ما زا ما يأخذ يقول لا لا في البحر واما الا يرى معانا. عن شمسية مرضو. بس عشان كده معانا بتاع من الاول بتاع شمسيه برده بتاع شيء على التجوي لا هو ده التجوي غير لو غوا في غير مش هيكون احمر صحيح صحيح دلوقتي الاحمر ده غير الابيض اللي هات ندخل في الغيريه دي ولا لا يا ترى ده كل اللي هناك فارق يا اخوه بين لا أبيض ولا أسود ودينه أحمر. لكن غير, غير, غير هذا وغير أسود وغير غير هذا وغير لكن غير هذا وغير أسود هذه كل الوان غير هذا كل الألوان على أبيض، وغير أسود في كل هذا هذا أسود. فالإشار مثال أوضح ويغطي العريق قضية يقول وهي ما زالت على امتناع الخروب من وإن جوالت الاجتماع فالطرقينة يجب أن تنضح لا يمهل هذا فان عن الطرفين من مستحيل أنه يكون ليس, ليس في البحر مع دائما نقول يقول أنه ليس لا, لا. يقرأ <تصفيق> ويجوز الجامعة الذي في يكون في مركب لا في البحر لا <تصفيق> وهو الثالث يعني ومانع الجمع والخلوه التي تعمل هنا على الوصوبه اذا هذا عن حد قبل المقيدات عن المناقضه لاننا بعنا ان حقا لا الوصوبه ولا يرتفعان اذا ما يعني جمع والخلوه دائما عن وهي ما ذلك على اجتماع الجمع والخلوه الجمع والخلوه تبقى منها الحالة في كل ما زالهم أوفر زالهم أوفر فالزالجية في التربية ولا يستمعان ولا يأكلوا العربي ده عند كانت لا تشبتها ده عند المنصحاني شنفت الحظ لهم يعني أولان جليل عن تعلمين عن الاستعادت وفسار المدخير فكي شكرا والتعليقات اللي من المستمرات، المستمرات مستقرة. كمان لو بيجي المستمرات كتير حرامين لو مش والحريات والحريات ما هذا فقط قبله لا هي من قبيل ولا هي من قبيل لا من هذا ولا من قبيل أي شيء يجوز بنا يجتمع من غريب ويجر لنقيمهم أم المحام يقول وقلت في الجنجية المتربية لا يجتمعان ولا يجبون ومين الخلو؟ طبعا اخص من ماناعة الخلو لان ماناعة الخلو اللي كانت تنع طريقا انها تجمع الارض اذا هي تلك اللاناعة اللي هي التركبي اخصه من الاثنين الحقيقي ان كان دينج قال لا يوجد او في وهو الحقيقي هذا المانع على وجه الحقيقه وهو الحقيقي رفض من نوع انجر يكون مجاوه او المانع منع وهو ان الحقيقي او على فعلمه كلامه وأنا في المقام وهذا يقول: لا ينشر لاجل خصوص ولا لاجل خصوص. ولي من نعمة الجمع ومن نعمة الأولى من الجمع. نقول اللي مناعت الجمع والخلوم معا أخذ من كل واحدة ماذا؟ ما نقول كانت تمنع طرقا في الزهد الجمع بالآخر واضح اللي مناعت الجمع لما نقول الزهد تمنع الجمع التي نفس الشيء في مناعة القلوب تمنع القلوب التي تجموه الجمع لكن يجب أن القرم والجمع مع الذي أخص منها صيرت الضغطين هي أخص من همارد هي لهم. لهم معنى كلام وهي أخص من جمع لمنعها القرم وظل لا رب من العينا الجمعان منشودا من الجمعان ما كده ايه الاشتراك العربيه ما فيش كده ايه الفكسونه دي اه للمفتاح من النهارده ان منعها القرية مرضى النظاف فاعله منعها هذه الفاعل اصلها أصلها تمنعوا المسؤولين. اصلها أصلها تمنعوا هي القرية فمن نبقي الزرق جاء كيف هذا جميل المستوصل ليس ولكن يتمنعون مصدش النظاف الى كان لا يقول جدادتك الدرس جميلة جدادتك الكائر كبير عصراء سنعي تكتبه عنه لابن يوظر الله يتفقه لابن يوظر الله يتفقه لابن يمعوني لابن اكل الطعام حسن, حسن لكن اكل الطعام حسن من فتنق من حسن خضر لكن من الاصل المضبط ليه اكل الطعام لا يمكن أن يكون مقعوبة لأن الطعام اه قال الشارع لإذا قصر من الجمع يمنعها القرورة لمن مانعة القروري يمنعها الجمع فبينها وبين كل منهما المالي عادين جلت العنور للخصوص المطلق مش اللعب ايه العنور ايه المطلق يعني هي اخشت من هنا مطلقا وهنا هنا اعمل لها متفقا من العنور الخصوص المطلق اللعب شرحنا كل تلك العلاقات التي السابق عن انواع في جنالات المراضة تماني عن التشاكد والتباين والتوازد والاشتهاب بالتوازد بالأمام السؤوس المصلة والمرهي والتوازد دي كل دول. في نفس تفصيل في نفس الشرف العالم في لا، أمي مطلق يعني كل اللي هما عن كل اللي هما عن المين هو هذا الخاص الله مش دي يعني دي هم فلن يعني وتسنّ عندي حقيقة فيها في من ولا ما حقيقة, حقيقة. يعني بس. كثير من حقيقة على من الناس يوم تسنّهن أقولها عندي في اليوم على الناس الله يعلم أقولها تسنّك سلام عليك ما تشيء من حقيقة عندي هو مانع جمع الأخلوب الأنبياء والله الحقيقي وفصل أعلامه هو يقول وأنها التحق اسم القضايا الشرطية المنتصرة باسم الانتصال لأن ما عرضنا المتطلقون هي ما بين الطرفين فمعنين معك الجمع فديش كجر التنافف لكن في جانب هو الجمع لكن ممكن يحدث الترافط في, في الخروم وما على الخروم ان كانت اوجرة في الخروم لكنها في, في لكن لا على الجمع عن هذه زي المحيدة التي يكون التنافف فيها لازم تقدمها فيه الثاني لازما ومسلطا شكله سمى ايه حقيقي حقيقية الطبيعه انها الاتصال اللي كل وجه لا يوجد الاتصال من كل وجه جعل له خلود وقوله هذه دعواته الحقيقيه وان لها حق اسمه الانتصار يعني لها حق اسمه الانتصار والفيها ده لو مش او متضح صار ان جعل له خلود نقول كلامنا ووجد منrane حق السرعة حق من اسم الانتصاد لانها حق الانتصاد وحق الماسم الانتصاد نقول ولكني بدل المس frickميطة اقسام الشرطية المتصلة ومتصلة بدليا하는 نعم ولم بدل المس اقسام الشرطية المتصلة ومنات انتصعد إذا دي من من أسلع. هي القصوات دي اشتغبناها السور القليل والنظر اللي هو السور في اه لكن بحفيفة والشرطية غيرا لها قصوات هي أسوء قليل زي كلنا لنا ايه؟ آه لكن المصمم اللي يبقى دي لأن حاجة في المنطق لا قاعد بيه نقول قضيه شرطيه متصله كلية أو الوثنية لنقل اتنمها اللي يبدأ بميطة عرميجة ان التسوير كمان هذا من حصلتين المتوسطات بصراحة مش عميطة ان شاء الله يران على طلب بعض قلت ولم يطيل ان يطلب اقسام الشرطيات ان على ولا اسوارها كما فعل الحميجة ليه على المبتلك او المتلد. ايه يا رب كما تعرف الحمياتي تقريبا هو عصة <تصفيق> كما لفا اه شيكا نقرير دي تقريبا على المتبئ وزيادة لكل المتابلات والمتراصدات وإن المصنفين كثير المحتصرات والمتوصدات والمتوصدات عندما ارتفع مزيزها وتطر معناها وتستسركها على دصر المتابل والمتوصدات ما عليا فيها بالتقليل وذكر شديد والتبادي في المنهج والمتراصدات ما عليا فيها بالتحقيق وذكر الخيات العالي لأن هناك فرقا بين التدميل والتعليل والتقرير م... في في ما كان مصرياً والتعامل ما كان هو بأي قاد وعلم الجديد وهذا يكون المطلولات دي مثلا من المنطق المطلولات مثل حاشية العطار مثلا حاشية على الثلاثة وانا اتراحي كدر التربيب التربيب شاش التربيب تبتلاني عندك لا تنمد اجن هذا غايه غارية التغذيف ده شخص الطبيب السيد فقد قمر بشيره في مجال تغير كده في قرارة الحلاجة اسمه شخص الشطاب بالله لله القرارسي على اسمه التغذيب التغذيب ده بقه عايز حاشي حاشي اثنين حاشي ده في النقط اللي الضوء <تصفيق> ده كده الشمسيه الشمسيه هنا في الاصطدامات في الاصطدام زي الشمسيه طب حتى في عليه على الشمسية الصيدلة وكم من عواني على طعم الصيدلة يبين لي سرور لكن سروري من السلة عبارة عن الصيدلة اللي على ناس يتناولها يسويها وعالي السرعة سرعة أنسان وسرعة تدري não من faz nem في conhecia o monte, se conhecia, se conhecia bem achar o primeiro lance e a mostrar essa o monte, não tinha nada, não tinha ninguém, deixou-se lá o solavante, deixou مجالدة في المطلقات والموافضات والشكسية تتلم عن أفصوار الشرطية والنماء الشرطية في الوضع في قلب الشكسية جاء بلا موافضات رجل المطلقات تحتاج لدخلية كما أستفن تم الناعة في عن بعض احكال المطلقات التي هي في بس العكس المستوي <تصفيق> ادي اخذ وهي اخر شيء الذي كان علم ونقص قال رحمة الله هذا ما اننا عابدت ان اقرأ المنزل قال تناقض الخلف القباية فيه فإن تكن شخصية أو مؤمنة فنقضوها في كيف أن تبدلك وإن تكن محصولا بالسوء فنقضو الوجود بسوءها من الكور فإن تكن موجبة تلكية نقضوها يا سيئلة من جزئية وإن من جزئية من جزئية. ده. على الاعلى من decir que no a intentar Final. ¿Qué haré تنجح سنك مطبدا تجد في تنجح يجعل تجد في قدرة خمية ومجد في قدرة ها خمية الفاعل المبتدا موضوع بقدر الفاعل محمود هو الذي بدايه الجمله فاعل طيب بلاش الموضوع فين الفاعل يبقى مين التعبير المبتدا وليه مستر وجيه ده هو بتقوله والمحموله دي في هناك دي كده لا كبيره خالص عاملين شاء الله ان